الوسطية. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن ولاء اللهم, اللهم اخفر لشيخنا ولوالدي والحاضرين والمستمعين قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقوله ما اتخذ الله من وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون هنا كما قلنا مزال المصنف في هذا الكتاب الماتع كتاب الوسطية ما زال يأتي, يأتي ويذكر الصفات صفات الإثبات وأيضا صفات النفي ويبين لنا البون الشاسع والفرق الواسع بين أهل السنة والجماعة الوسطية الذين هم وسط بين أهل الغلو والجفو وأهل البدعة والضلالة فقال في قول الله لفعله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والآذرم اتخذ ولداً وخلق كل شيء فقدروا وتقديره فهنا قررنا لنا بين صفات الإذبات وصفات وصفات النفي قررنا لنا بين صفات الإذبات وصفات آ آ آ النفي وانظر هنا إلى الأدب القرآن الذي يؤدبنا به ربنا جل في علاه عندما تنظر إلى صفات الإذبات وصفات النفي فتارى بأن صفات الإذبات لله جل في علاه جاءت تبصيلية فصل الله فيها وعدد وصفات النفي جاءت على الإجمال لا على التفصيل على الإجمال لا على التفصيل انظر قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين النذير تبارك يعني قد تكلمنا عنها قبل ذلك وأنها صفة تختص بالله هذه الصفة من الصفات التي تختص بالله لا تلق إلا على الله جلال فعلها وقال من البركة والبركة لغة النماء والزيادة وتبارك هذا الفعل مختص بالله كما قال ابن القيم قال تبارك هو فعل مختص بالله جل جalla fi ala khass bi wal baraka min Allah wal baraka min Allah fal baraka wa ziyada في nama min Allah jalla fi ala taqul al baraka min al birka al kasra wal afra wal nama aw min baraka al ba'ir فيها ثبوت الخير وفيها نماء وزيادته وأنت لما تأتي تقول هذا رجل مبارك ترى بأن الخير به وفيه ومعه عليه فيه بركة ما حل في مكان إلا وقد حلت البركة فيه وهذا والله إن وصف لا يوصف إلا على الأنبياء والعلماء ما بموضع إلا وحلت البركة في الموضع الذي, الذي حل فيه قال تبارك وهنا كما قلنا ثبوت الخير مع زيادة وأيضا قال تبارك الذي يعني تبارك الله سبحانه وتعالى في علا جل جل شأنه قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده قال تبارك الذي نزل الفرقان نزل نزلا هذه فيها تلال على علو الله جل في علا لان التنزيل لا يكون الا من علوم التنزيل لا يكون من علوم وهذا ثابت ردا على اهل البدع وضلال تبارك والتنزيل الذي يدل على العلو كلها فيها رد على الأشعير ورد على الجميع ورد على المعتزلة رد على أهل, أهل البدعة والضلالة في, في, في نفي هذه الصفات أو تحريف هذه الصفات زعم منهم تأويلا ففي قوله نزل لا يكون التنزيل إلا من علو ففيها إذبات علو إلا لفعلها وفيها قدرة الله وربوبية الله وتنزيل القرآن بالوحي الأمين جبريل يسمعه رب العالمين فينزل به إلى محمد الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم قال قال الذي نزل وقد قال الله تعالى تنزيل الكتاب لا ريب فيه وقال قال الله تعالى تنزيل من رب العالمين نزل به هنا الإجمال جاء مفصلا في الآل أخر تنزيل رب العالمين نزل, نزل التنزيل إذا سألت وسال السائل وكيف نزل الله يقول أتكفل لك بالشرح والبيان إن صح التعبير لأن الله قد تكفل لنا بالبيان قال ثم إن علينا بيانة قال تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين قال وأنزل عليك الكتاب والحكمة وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة تبارك الذي نزل الفرقان الفرقان هنا هو الفرقان هنا هو القرآن فالفرقان هو القرآن لأنه فرق بين الحق والباطل لأن القرآن فرق بين الحق والباطل ولأنه وحي من الله جل فليس فيه أدنى اختلاف قال الله تعالى أفلا تدبرنا القرآن ولو كان من عند غير الله لأوارد فيه اختلافا كثيرا فلا اختلاف لا كثير ولا قليل لما؟ لأنه من الله رب العالمين قال تبارك الذي نزل الفرقانة القرآنة وهذه فيها دلالة أن القرآن كلام الله وهذه فيها دلالة أن القرآن كلام الله رداً علىه البدع الذين يقولون بأنه ليس بكلام الله بل هو مخلوق المعتزلة ورد على الجميع الذين نفوا صفحا من أصلها ورد على الأشعار الذين قالوا القرآن معنى قائم هو معنى قائم طب كيف, أنزل؟ كيف أنزل لو لم يتكلم الله به طبعا هم يخرجونا من ذلك ببدعه اشنع من بتع من بدعة ما هي هو عباره اكتب عشان يفهموا المساله اوفسر يعني ايه ان هي لب لب في ذلك نعم قالوا كلام نفسي ممتاز اسكندر ايضا سلفي ايضا قال قال خلينا نتكلم بيه الله لكن عبر عنه اكمل يا سلفي اكمله خلاص انا اتحاد ال الاتحاد الثلاثي المطقي يعني هو سلفي قال, قال به أكمله أتمه جهاد عبد الرجيم وسكينة أتت بالإجمال في الإسنين سبحان الله اتحاد هذا اتحاد الفضلاء نفع الله بكم الأمة الإسلامية نعم وده معنى إيش من المفروض أصلا لسه منتظر إجابة أيضا وصل عندك أنه ليس كلام الله بل عبارة عن كلام الله تكلم به لبريل يعني هو وهذا ممتاز هذه الأخيرة التي كنت أردت يبقى معنى ذلك ليس التهم استغفالها ووصف الله, الله بالنقص ووصف الله بالنقص يعني شوف لازم قول الأشعيرة ووصف الله بالنقص يعني هنا الآن لكن لكن إيش الفرق منه من المعتزلة, المعتزلة قالوا لا. لا شوف أنا بقول الآن المعتزلة أرفع درجة ورتبة من الأشعيرة أريد بقى طالب علمي يبقى يلي كيف أن المعتزل الذين قالوا القرآن مخلوق أرفع رضبة من الأشعارة ولو محدش قاتى بها والله الدروس انتهت إلا هنشرب بشأن أنا ما استثنيت إلا على شك إنه ممكن تكون إجابة معهم ممتازة يا بشرونس نعيم لكن ليست هي التي أريدها لو تفصل الاجابه عندك قايم لك لا تستطيع أن... أه أه يعني لا, لا والله الاجابه عندك انا ما... م... أن بها على وجهها الدروس هتنتهي اليوم تق الله اعتنا بالاجابه انا الذي سابكي لست, ت... لست الباكين جاءت قالوا قالوا انا اخذ لما نا... نا... قرات معقولنا... والله بنقص الله اشعرا طيب ممتاز خاصه ديات اتبها ممتاز مع انها ليست منضبطه لكن جهاد اتبها لا فض فوق الصحيح ان نقول المعتزله لما قالوا القران مخلوق وصفوا الله بالكمال بانه ايه يخلق, يخلق. انه يخلق وصفوه بالكمال اما الاخرون فصفوه بالنقص لا استطيع ان اعبر عما في نفسي اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله, أعوذ بالله من الخذلان ارعيتم كيف المعتزله أفضل منهجا من, من الاشاعره وهم يقولوا اشاعره اهل السنه والجماعه كلام الله لذلك ما كان تنزيله الا دلاله انه كلام الله فقال تبارك تبارك الذي نزل الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وهذا في تشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم لان الاضافه هنا اضافه تشريف لان الاضافه هنا اضافه تشريف والمضاف الى الله نوعان ياشطار تكراره الآن والمضاف لإ الله نوعان إضافة معاني وأضافة عيان مستقلة بذاتها إضافة المعاني إضافة الصفة للموصوف وإضافة العيان المستقلة بذاتها إضافة مخلوق للخالق إذا ما هو خلق كل شيء قلنا الإضافة إضافة التشريف الإضافة إضافة التشريف وزيادة التشريف هنا قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده هنا عندنا مراهات بالتشريف ثلاثة تنزيل والتخصيص بالتنزيل ثم قال على عبده فأضاف أضاف التشريف ثم لقبه أو وسمه بالعبودية التي هي المنازل ولذلك في الإعجازة وفي المعجزة وأيضا في الدعوة كلها في مرتب الربوية سبحانه الذي أصرى بعبده من المسجد الحامل إلى المسجد الأخصى قال, قال فأوحى إلى عبده ما أوحى قال الله جل في علاء كنت فراب من منزلنا على عبدنا وقال الله تعالى فلما قام عبد الله يدعوه عبد الله يدعو لذلك قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله قال وإنه لما قام عبد الله يدعو إذن قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا هذه مهمة جدا هذه المسألة ليكون ألم هنا لم إيش ألم هنا لم تعليل ليكون ألم تعليل وهذه فيها دلالة وضحة جدا على أنه أن الله جعله لا يفعل أمرا ولا يقضي قضاء إلا في الحكم والتعليل وهذا فيه الرد على اهل البدع والضلالات الذين ينفون الحكمه والتعليل كالاشاعره وغيرهم الذين ينفون مساله الحكمة والتعليل ويقول ما من ما من قدر ما من, من فعل الا ولو حكمة وتعليل لذلك قال تبارك الذي نزل الفرقان على, على عبده ليكون ليكون وهذا تعليل اهو الان تعليل افعال الله في علا للعله والحكمه ولذلك احنا قلنا اغلب الاحكام التشريعيه احكام ايش معلله اغلب الاحكام التشريعيه احكام معللة فقال ليكون للعالمين نذيرا ليكون للعالمين للعالمين هذا المقصود به قصد بل ثقلين الجن والإنس وهذه فيها عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل جل في الله إنا أرسلناك بالحق بشره نذيرا قال وما أرسلناك إلا كافة كافة عموما كافة للناس بشره ونذيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بستة قال وكان كل نبي يبعث إلى قومي خاصة وأرسلت للناس عامة بل للثقلين وإصطرفنا لك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قد يولوا إلى قومهم منذرين فهنا قال للعالمين للثقلين للجن والإنس للثقلين للجن والإنس نذيرا والنذير النذارة والإعلام بأسباب المخافة النظارة إعلام بأسباب المخافة والفرق بين النظارة والإعلام الإعلام عام والنظارة خاصة فيما يخوف فيما هو مخوف والإنظار قد يكون إنظارها عاما وقد يكون إنظارها خاصا والإنظار العام فيه إقامة الحجة والدلالة إقامة الحجة الإنظار العام فيه إقامة الحجة فأما سمد فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى كما قال الله جاء إنا أرسلنا النوح إلى قومه فقال يا قومه لكم نذير مبين عام هذا الانذار انذار عام في إقامة الحج على الناس جميعا وإخراج, وإخراج معلوم الله فيهم ونظارة خاصة هي النظار التي تفيده النظار التي ينتفع بها أهل الإيمان وذكر فإن الذكرى تنفع تنفع المؤمنين قال إنما أنت منذر من يخشاها هذا على التخصيص إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب يعني تنذرهم نذارة تنفعهم يسارعون يهرولون يتسابقون يتنافسون في الخيرات لدخول الجنات وأما النذارة العامة فهي كما في قول الله جل في علاه وأنذر عشراتك الأقربين قول الله دفعا إن, أن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا على العموم على العموم قال تبارك الذي نزال فقانا على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ما زال يعدد لنا صفات الإثبات ما زال يعدد لنا صفات الإثبات لله جل في علاه وكلها كمالات لذلك تره يفصل ويؤصل ويؤسس ويأتي بذلك التفصيل أدبا مع رب العالمين قال الذي له ملك السماوات والأرض الذي له ملك السماوات والأرض مالك الملك هو الله لنفع علىه له التصرف فيها يعطي من يشاء ويمنع من يشاء يحيي من يشاء يميت من يشاء يعز من يشاء ويذل من يشاء كما قال آه آه ابن مسعود ادلاع عنه وأرضاه بعد آه يعني مواصف ما بين السماوات والأرض مسيح الخمسية ألف قال والعرش فوق, فوق الماء والله فوق العرش وأعلى ما أنتم عليه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يرفع القصد ويخفض قال يرفع عقواما ويخفض آخرين يعز عقواما ويذل آخرين إن لم يكن مهما ولذلك قال الله للفعل قل الله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء فله ملكوت السماوات والأرض وبيدي خزائن السماوات والأرض لذلك ما أفلح النمرود ولا أفلح فرعون عندما ادعوا ونزعوا ربهم في الربوبية الذي له ملك سماوات الأرض وهذه لوازم الربوبية يذكرون لوازم الربوبية تبارك الذي نزل الفقاء على عبدي أيضا لوازم الربوبية فهو المتصرف في السماوات وفي الأرض وأهل السماوات يخضعون وأهل الأرض فيهم من هو في من وفي من يتعبدون والله جل يا قد اختبر l'lib这样 بالغيب الذي له ملك السماوات والارد ولذلك ترى في يوم القيمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقبل بيده السماوات والاردين والاردين ويقو ويهزهن ويقول انا الملك انا الملك انا الجبار اين الملوك او قال اين الجبارون اين المطكبرون سبحانه جل في علا او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي له ملك الصمة والأرض لم يتخذ ولدا انتقل هنا من صفاة الإثبات إلى صفاة إلى صفاة النفي انتقل من صفاة الإثبات إلى صفاة النفي فلما انتقل من صفاة الإثبات إلى صفاة النفي قلنا كان ذلك اجمالا. أدباً اجمالا أجمل فيها لم يتخذ ولداً لم يتخذ ولداً لا بد إذا قلنا أن صفاة النفي لنا فيها طرق فيها طرق ثلاثة في أحد الساعتين من طرق ثلاثة صفات النفي لنا فيها طرق ثلاثة ائتوني بالطرق الثلاثة غفر الله لك نعيم جيد طيب أنا سأخذ إجاباتكم لها ممتازة سلفي بشرة المتغيبة من زمن بعيد أين أنت يا بشرة لما هذا الغياب؟ طلب العلم لا يا صح فيه التقطيع يا أمي انتظام السلسلة واللؤلؤة تتكامل بعد الانتظام والوصل إلى القطع يا أمي خلاص ممتاز أأخذ إجابة نعيم وجهاد وسلفي تكون المسألة بأسرها الإجابات وبشرة طبعا المتغيبة أيضا أتت بالشطر منها الطرق الثلاثة أولا نفيها عن إثبات النفي يكون بدليل بدليل الاثبات لا بد له من اثر والنفي لا له من اثر لما لان الله قد قال قال ولا تخفوا ليس لك بيان وقال الله تعالى ولا تقوا التقوى ان, تقوه أن الله ما لا تعلمون يبقى اول طريق اثباته او نفيها بالكتاب الله اكبر صدقت والله صدقت القسم بركتي بركتي وبارك الله فيك اذا انا اعتذر اعتذر على المراجعه إذن لما, لما عدم المشاركة أيضا طلب عمل لابد فيه من المشاركة بولكتي عمتا أقول الطريق الأول النافي عن التوقيف النافي لا يكون إلا عن التوقيف لا تنفي عن الله صفة من الصفات إلا بتوقيف من أنت أعلمت الغيبة أخبارك من يأتي الغيب أو الوحي بالغيب بذلك فلا بد من أثر يبقى الأول هو نفيه عن طريق الكتاب أو السنة الثاني النفي يكون عن طريق الإجمال لا التفصيل الثالث النفي المحد لا كمال فيه إذا وجب مع النفي إثبات كمال الضد إذا وجب مع النفي إثبات كمال كمال الضد فنقول هنا قال لم يتخذ ولدا لم يتخذ ولدا لما لكمال غناء لكمال قدرته لكمال قوته هنا الذين يتخذون الولد ويتبنون الولد لما لما يتخذون الولد لا لضعف لذل لمهانة لأعواز ويكون الولد من سداد العواز لكن الله تعالى هو الغني وغناه مطلق, مطلق له الكمال المطلق والباق المطلق والعظم المطلقة قال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني ولم يتخذوا ألدا لكمال غناء وقيامه بنفسه وحاجة كل شيء إليه وكل شيء يفتقر إليه كما قال الله جل فعلا قلوا الله أحد الله الصمد يصمد اليه العباد في حوائجهم وهو يغنيهم قال يا عبادي كلكم عار الا من أك... الا من كسوت يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني وطعمكم يا عبادي كلكم, عار... كلكم... كلكم... كلكم عاصي الا من استغفر فاستغفرون اخف لكم المعنى لكن ليس النص نعم يا عبادي كلكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أفرزهم الجماعة فاستغفروا وأفر لكم إذن في القول لم يتخذ ولدا قلنا لكمال غناء وقيميتي وقوتي سبحانه وجل جل في علاه ولم يتخذ ولدا ولذلك قال الله جل في علاه قلوا الله أحد الله الصمد لم يالد ولم يورد لم يكن له كفوان أحد وهذه هي قضية الكون الكبرى هذه هي قضية الكون الكبرى نعم وخلق كل شيء أي أوجد وأنشأ وأبدع كل شيء وتأتي خلق بمعنى قدر والحق أنه خلق يعني أنشأه من إيش من عدم وأبدع وفي قوله خلق كل شيء كل هنا نص في العموم والمقصود به تنزل ينزل ينزل تحته أفعال العباد فأفعال العباد مخلوقة لله جل فعلا ردا على المعتزلة ولذلك قال الله جل فعلا والله خلقكم وما تعملون خلقكم ما تعملون لا تفسيران والأوجه والاقوى والله خلقكم, والله خلقكم وما تعملون خلقكم ما, ما هنا اما مصدريه والله خلقكم وما تعملون خلقكم عملكم واما ان تكون ايه والذي تعملون يبقى خلق فعلكم وخلق الناتج عن فعلكم هو الأو... هو, الأوضح. هو الأوضح. والذي تعملون ممتاز ممتازه نعم فالله وقد قال الله والله... الله خالق كل شيء كل شيء وهذا في رد كما قلنا رد على المعتزله وأن القرآن وأن أفعال العباد مخلوق لله جل في علاه نقف عند هذه الآية العظيمة الفوائد المستنبطة تبارك من السفات الخاصة بالله لا ينزع أحد فيها وإلا يكفر بذلك إذبات علو الله جل في علاه التشريف بالعبودية رحمة الله بخلقه أن أرسى إليهم رسولا نذيرا ومبشيرا وأن أنزل إليهم كتابا نذيرا ومبشيرا حسن التوكل على الله وين بقى هنا التوكل من هذه الآية وين بقى من وين نستطنب ذلك حسن التوكل على الله الذي في علاه ممتاز ما هو إذا اعتقدت أن له الملك السماوات الأرض والخزائر من السماوات بيده إذن سيحصل التوكل على الله لأنه مالك الملك ولأنه يعطي ويمنع بقواته وإقداره وملكه لكل شيء كل شيء بقدر الفائدة الأخيرة كل شيء بقدر فقدره تقديرها ولله الحمد لله.